الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين كثرة الاسئله لان هناك لبس بين الحديث القدسي وبين كلام الله في القرآن القران وما هو الفرق بينهما اذا كان كله من كلام, كلام الله القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله القران كلام الله والحديث القدسي كلام الله القران كلام الله بألفاظه وحروفه والحديث القدسي كلام الله عز وجل بلفاظه وحروفه ومعانيه كلها كلام الله و أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته نحن متعبدون بتلاوته وأما الحديث القدسي فلسنا متعبدين بتلاوته وأيضا الحديث القدسي مثله مثل بقية الأحاديث دخلته الرواية بالمعنى من قبل الرواة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الحديث القدسي بألفاظه وحروفه كما نزل عليه ودخله الرواية بالمعنى من قبل رواة الحديث روايه الحديث بالمعنى معروف كلام أهل العلم فيها في من عرف وضبط وفهم فهذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن القرآن متعبدون بتلاوته والحديث القدسي هو كلام الله بألفاظه ومعانيه ولسنا متعبدين بتلاوته نعم قال الشيخ أن القرآن توعد الله بحفظه ماذا؟ توعد الله بحفظه القران الله عز وجل قال اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون وحفظ القران امر يعني اخبر الله تبارك وتعالى به ووعد سبحانه وتعالى به ووعد بحفظه والقران يختلف عن الكتب التي قبله الكتب التي قبله وكل امرها الى من انزلت عليهم بما استحفظوا من كتاب الله اما القرآن قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذا وعد منه تبارك وتعالى بحفظه نعم هذا السائل يقول شيخنا من يقول يكفينا في العقيده حديث جبريل فهل هذا الكلام صحيح الذي ال ال ال ال يقول يكفينا في, ال في, في العقيده حديث جبريل يقال له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبر بها إن كان هذا يكفي فأحاديثه الأخرى مثل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف إذا كان حديث جبريل يكفي فلماذا ساقها النبي للأمة وأخبر الأمة بها من أي باب من يقول أن حديث جبريل وحده يكفي يقال له هذه الأحاديث الأخرى التي صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اخبر بها هل اخبر بها تطويل على الناس بدون حاجة وبدون ثمرة والناس في غنية عنها وفي كفاية ولا يحتاجون إليها فهذا كلام ما أدرك أبعاده من قاله وإلا من عرف السنة وعرف ما جاء فيها من المعاني العظيمة في تقرير الاعتقاد وبيان الإيمان وتأصيله وذكر شواهده ودلائله لا يقول مثل هذا الكلام وإنما يقول ما احوجنا إلى ان نمضي الأوقات الطوال في معرفة الإيمان الذي أمرنا به على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم هذا الساد يقول ما معنى قول الاعرابي عرفت ربي بنقض العزائم يقصد أنه يكون عزم على شيء أراد أن يفعله ثم تنتقض عزيمته ويفعل غيره وأيضا يهم بفعل أمر فتحل همته بنقض العزائم وحل الهمام وهذا دليل على أنه عبد مخلوق لله تبارك وتعالى مربوب تحت تصرف سيده وخالقه وربه ومولاه على ضوء قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ولهذا من التوحيد الاستعانه بالله لان الامور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه اياك نعبد واياك نستعين من التوحيد الاستعان بالله تبارك وتعالى نعم حسن الله عليكم يقول السائل إني أجد في نفسي قبال على الطاعة ويأتي الشيطان فيقول لي أنت ترى الناس فأستعذ بالله منه لكنه أتعبني جدا فما نصيحتكم لي أعطيك قائدة في هذا الباب مفيدة وهي أن كل خاطر يثني عن العبادة فهو من الشيطان لا يلتفت إليه أي خاطر يثنيك عن العلم عن الصلاة عن الصيام عن الصدقة لا تلتفت إليه فإنه من الشيطان لا تلتفت إليه فإنه من الشيطان وليس من شرط وسوسة الشيطان للعبد أن, يأمر أن يأمره بالمنكر بل ينهاه عن المعروف بمثل هذه الوساوس فكل خاطر يثني العبد عن طاعه وعبادة لا يُنتَفَت إليه لأنه من الشيطان. والمطلوب في مثل هذا المقام المبادرة للخيرات والمسارعة إليها، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخطاء الخواطر والوساوس أو الخطرات والوساوس، ومجاهدة النفس على الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى. حسن الله إليك. يقول السائل هل الشرك الاصغر في الالفاظ أكبر من الكبائر مثل شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك الشرك اكبر الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام قال, قال الا انبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله الشرك بالله ثم ذكر الكبائر الاخرى والشرك يتعلق بحق المعبود تبارك وتعالى وحق الله أعظم من حق غيره حق الله اعظم من حق غيره فحق الله اعظم من حق العباد ولا تسوى حقوق العباد بحقوق رب العباد والخالق العظيم والرب الجليل والخطأ في حقه سبحانه وتعالى ليس كالخطا في حق عباده والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد